فَلَوْ رَحْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا تَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَأْنَسُوهُ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ هَذَا إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا دَعَدْنَا با أَشَدِّيْدَ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي قليلًا ما تشكون، وهو الذي زرعتم في الأرض وإليه تشرون، وهو الذي يحيي ويُميت، وله اختلاف الليل والنَّهار، أَفَلَا تَعْقِلُونَ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أتاقير إلا الأولين قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل لفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع قل من بيده ملكوت كل فيه وهو يدير ولا يدار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون